أشهد الله ربما الله ورحمة الله ورحمة الله أعبدنا في حفظة الماضية في الاطلاع في, في أحكام مريضة الأسعاد أخلنا أن كل سعر من أفعاد كما في <تصفيق> ارضنا عرفناه لأنه قتال الله متعادل لأفعاد من, في, بسيء بسيء بسيء بسيء من في الجمع ذاته الإقراض هنا أبلى ذلك بأن نحي الجمع لا يتمنى نحي القض أن ما نحي القض يتمنى نحي الجمع وذكره هنا المثلث فيه تدير على إخراج ما ليس بمثلث تكتبين هذا ليس بمثلث في وجود عارض وعارض ظهور الغطار ويخرج منه أيضا المجنون لأن المجنون عارض ظهور الغطارية طويلة ويخرج منه النائم في وجود عارض طقيق ضروري يقرد منه كل نائز بوجود عارض وبيعية من الماس والغاقب والمال وذلك بوجود عارض قطيفة يقرد منهم سكران هذا الزكري بوجود مانع كيابي في يقرد من الكثير أيضا مخرى بوجود عارض هذه بالايضا لثروه التلسمه عفوا جماعه هذه بالكره ثابت يقول بعد ذلك ان اسعار مختلف الطائره والطاقه المراد يرصد المركات سواء في انخفاض او في بس صعود او شملت ثم يريد بعد ذلك لا يقول لا أن يكون قد تعلق به حكم من ولا ولا يتعالى في هذه الجملة من المرار في التعلق حكم من أحكام ولا يتعالى في الحالة دليل على إخراج كل الخطار الذي جميع يتعلق بافعال الكلوتين اتفاق يتعلق باتفاق علاج السرطانه او, أو في ذات علاج السرطانه او في سير علاج السرطانه او في ذات المركبين يتعلق يتعلق بعض العاجل المكلفين لا من حيث أنهم مكلف فهذا في الكرمانهما هو يتعلق في خلط كوين ثم أيضا بقوله بعد ذلك لأن الإنسان لم يخلق عبتاً ولم يخلق سدى وحكم تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه وقلنا هذه الجملة من ما أريد بها الحكم الشرحي الكريمية هو خطار متعلق المكلفين على زيادة في اختطار الصخير أو الواق ومعنى ذاته أنه يخرج من هذا كل خطار الذي بقى يتعلق في الصلب أو الجيد أو ما ناصر على قراره في العظه والاعلام وما الى ذلك سيخرج من في هذا التعريف ثم على في الجديد كتب جديد هذه حين طلبه واطلب اما للفعل وإما للتصريف هو اتيه ليهما اما على سبيل التحكيم واما على سبيل الترفيع وذكرت وصالته عوناض بان الامر, الأمر, هو أي أي الأمر, الأمر هي هو الصلق الاستلاء للاستلاء هي ان الصلق هي ان الحمراء كما وصفته في مقام الى فعل والخطر لأذا قلنا ان النهي هو عن الامر كل شيء يثبت عن الامر لانه الاصل يثبت في الماء وكل القواعد التي تنبني عليها المسائل ومذاكف في الامر تجد لها وزانا في الماء وكما ما قررنا الأمر بالشيء نحن عن ضده وجدنا أيضاً المهي عن الشيء نحن بضده والأمر بالشيء نحن بجميع لوزمه وجدنا نفس طاعدة بشكل معاكب أمر بالشيء آه أم المهي عن الشيء لا يمكننا إضافة ما يمكننا هذه تجيب لزانها في هذه هذه تجيب لزانها في هذه لكن مصمتها هنا لما بكر الصلط هنا أراد خيان القسمة الرباعية من وجود أو إجاب وندب وتحريم وتراها هذه القسمة الرباعية تتمثل في أن ينقسم الى فسمين وهو يعني الصغر لما يكون السلطة التحكيم وعندما تكون السلطة التحكيم واذا نظرنا الى هذا رجلنا ان الفسم الروبائي اي جديد الفسمة التي بكرة او ما تطبيع الاساسا الى هذا النظر وهو الصلط الذي ينقسم الى صلط قامت إلى طلب التعل cues sof طلب التعل أما أن يكون على وجه التحسين وأما لا يكون على وجه التحسين إن كان على وجه التحسين فأوجين جل كان على وجه التوفيير فهو النبس وإن كان طلب التطرف أما يكون على حبيب التحسين فهو التحريم وإلى فهو السعر إذن قسمه يرى بعزل يقول إن كان خلبا للفعل على سبيل التحكين هو المرار في التحكين وما كان على سبيل الجزم أو القطع الذي يتوعد وصاحبه في العقاب و والسهول هو أن ينهيها على سيرة إفعاد بمعنى أن الصلب الختمي خطيطة وفعل الأمر مثل الصول على حين الصلاة وهذه الزكاة ومثل الصول على المعصيدة حيث أستغلنا قوله تعالى رفوض الله ايه استفاد سواء تبدو على الحر هو طور طارد يحل في في حاله ماء اذا لم توجد مناخه قريبه صالطه من ال امر في الوجود اذا لكن الغم هذا الذي يدعو على التحسين هو اقتصادي خاص طابعه من في طابع خمس لقطة عمر تقارير سعر نوع المرطون توجد معنا لا يدير الله يقوم ببعثه احسان اطلب عمر يكون صراحه على طعم صراحه يا في وقت وكذا واجب طابع والطول 350 سم والكرار 80 جمعه وذاك يوم السبت الطول 300 سم يا طرامون فوق بالرأس وياه بعده طريقه رساله عليك و كملتكم على هذا الشيء خايفون تتبعوا في خطره ضد الهجوم يا سياده المراهن سنستلم بناء الامر اليوم في يوم في الساعه 30 ايضا باسم سياده الامر كاول عليكم تحصل اي امين مؤمن في الشركه الذي يعمل معنا بسرعه قد ينعاه ويعيد النظام لانبهه الرئيس الجوبين في خطه وخطه الخاص ضبطه بتاعه من دور ننتظر الماز الساعه في طريق وقد يأتي الامر بالأسلوب العربي الفسان على الوجوه هو دار ولا يضمن في خطه في قوضة رضا الله عليه على على كل آه بيت وفي كل عام أوصيا فهذا السلوك العربي هذا عذا الوجود أيضا قد هذا هذا السلوك بشكل تبقيب العقار أو الوعيد على من أخل به قوضة رضا الله عليه نظريته ساعه يعني تصحح فلا اعتقد ان صلحانه على وجود الروح يعني الموصف فاذا الاذا اوه المراد مراد منهم نطق طربا السابع جازما وعطف فكي وافتر خافعوا وقال الساري بتفصيل كتب لكم فهو قلم يقول بعد ذلك وما كان قلقا على سبيل التضيح فهو للند او للذكره بناء اذا كان قصد بمعنى ما طلب ثالث هذا غير جاد بمعنى ما اضطر عنه قابلنا على صديق الخطير طبعاً ليس على فعله وهذا أقلوا على تفكيه هو فعل الأمر إذا وجدت في طريمة وقضية مقتصبة أو غير مقتصبة أو وجود قاعدة صارفة للمسلوب طلب الحتمي من هو إلى غيرك يتابقوا فرور الله تعالى إذا جدينكم لجين إلى أدل المتمنى تكتبوه فقالوا تكتبوه الأمر وغطف في الأمر أن الله يبدو لهذه الوجود لكن وجدت قريمة طارقة من هذا الأمر الذي يجبه على الوجود طارق من الوجود لها الاستخفاء أو إلى النظر وهذه القريمة الطارقة التي تأتي على شكل قريمة وقتية غير مبصرة هي قول فإن أمن أبارككم بعضا فليهاجل ذلك ثمين نرتب ولا اعرف مع الخامه دي ان الان الصوت ده اللي بتكتبوه ان منها اقول ان ده غلط نقول ان ده تقريبا من ده ده استخ ونقص تعالى الذين يساون يختهون لا معذى لا معذى لا معذى الذين هيمانهم تكاتبوهم إن علمتم فيهم خير الآية تقول تكاتبوهم إن علمتم فيهم خير في, في الأمر ناورد وجوه طرق من الحياه اا falei نورتي اا تتعلق وهي تعليم المكاتبه على العلم تعليم المكاتبه على علم بان المكاتبه هي خير للمكاتب او المكاتبه ف هذا التعبير ال جدول في قراره في السوق من جها ولانها وفي انه, إنه معلوم قاعده عامه بالنسبه للملكيه المملكه لو حقق تقدم في الملكيه في ثالث عمر جمعنا ان ان الملوك وثقوا تقدم وان الأمر هنا لان قاعده عامه فالصغف المالي بحق نمكياته على طارق من الأمر الذي يجلع عدد الزوء إلى ذلك هذا جديد استخدام للنزل إلا أن له تسليف أخرى وله صياد أخرى كيف تسليع الأشياء تجلعه على النزل وكيف تجلعه ينفي الغيارة الكلام العربي الدايل على الاتحبات لنعرف طلبه صلى الله عليه وسلم ونصارنا ونضعنا ونقبعه ستاً من شواء كانت سيانتا فطلبه ثم أتبعه ستاً من شواء كانت سيانتا ونقبعه سيانتا لأنه كانت نعا عزيز كحبات في تجريد وجود أيضا قالوا صلى الله عليه وسلم في الحديث يتوقع اليوم الجمعة في نعمة ومن يتسرى توقف أفضل هذا يتصيرا أجل أن تصل على الكحبات و تصل على الوجود أيضا قالوا صلى الله عليه وسلم ما الله يخذه أن يرى يقيدوا أيضاً كحبات في تجريد وجود هذه من اثار الجوع والعطش لتثبيت في استحفاز السكريات من ممارسات لغرض الاحتفاظ عدم الفرق العقار هذا العقار على فعل مثل قوانين موارد استخدام الخليج موارد خدمه في هذا الفصل كما هي مستعده من قرارك في المذنب ما لم يأتي فيه سعيد على الناولي وجود نظر الله أمر المستطيع في قرارك القطر القطر وقراركاً يأتي النقل واضحاً طريقاً على المذنبية كما في قيامه يقول سننت لكم قيامه يقول سننت بالله الأولي السنية وفي قرارك وجود فإذن الكاؤتل أن الطرق اللي لم على وجه الحسن سواء كان بوجود صيغة طالفة من الوجوه للنذر أو كان صائغة عامة طالفة من الوجوه للنذر أو كان صيغ الأسليب العربية الثالة على ذلك سواء على وجه الصرح أحمد الله أو كان أو أن الأمر أصاد على أن أصدرت العقاب عليه بل على أنه هو بالاستخدام ليس بالمجهد إذن هذا بالمجهد لطلق إن كان يرفع سواء كان على وجه التحكيم او كان على وجه التضييق عندما اذا جاءنا تطوروا على وجه المريض كانوا طلبوا طلبوا على وجه التحديث او التحديد والتحديد تاكيد شبه في التقرير مما يقوله الزهراء ولا تأخذ الغبار أي الذين آمنوا لا تأخذ الغبار الضعف المبعطة أقول تعالى ولا تشتكوا به شيئا أقول ولا تخذ لهم أغفل ولا تنهى الرماعة وذلك المسؤولات التي تفيده المعنى والمعنى في الأصل في التحريق ومع أن الأصل يرامم في ذو النهار الثامن والتاسع من شهر سبتمبر تقريبا لكن المعني في الاقرار وصيه ايضا يفيد في صيغه صيغه الصوري تصيد التحليل قلاة ذو كيما روحي إلي محطرمان على طاعة الإحرام وإذاً يكون ميتة نشف أو دماء نشو عامة أو نحمة نزيل في, في النريد قلوا محطرمان بذل على التحريم وأيضا قلوا فعلوا <تصفيق> فعلين عليكم أمعاتكم وتمعاتكم وخواتكم على الإلهات ونزل على المعادنين المحطرمات بصيرة الصريعة من لقص التحريم فقالوا تعالى فإنك عليكم الميتة الزم والمسنزير ومعرفة جديد الكذيب العاية تحضرنا على اليوم صريحة في رصف التحريم فقلوا صلى الله عليه وسلم الحديد ألا أن دمائكم وأموالكم عراضكم عراض عليكم فأخذنا في يومكم هذا في بدلكم هذا أشاركم هذا هذه كتبهات هي صريحة تدلوا على التحريم وقد يأتي التحريم في صغيرة نسيح حيث وما في طبيعات تعالى فلا تحيد إلوه من بعده حتى تنتحذوا منها قولوا لا تحيدوا تدلوا على التحريم وقال الله عليه وسلم في لا يحلوا مالاً لهم مسلم إلا بطيب نفسه إلا على أصل الأموال التحريب <تصفيق> وإذاً وجود نفسي الحل تدل على الخرمة كذلك يدل على الخرمة بحالة وجود توعد ببعنة أو بغوضة أو وجود توعد بحظة عما عشارت في الآية الحالي تعالى الذين عموا انتقوا الله وزالوا ما بقي من الربا وانكتوا المؤمنين فإذا استفعلوا فأزنوا بحربي من واحد وقتوري انتظتم لكم أعوضوا أماما بسم الله تصفهم وانتظروا الله فذكروا بحربي من الله بلا على تحريف أيضا قالوا بالنسبة اللعنة والغضب وما جاءت العاية صوت النور واللهين عمونا أزواجهم ومية الله وشهازات وشهازة أحدهم ألغوا شهازات بله إنه ونم الصالحين والقام تتوق كان لعنة الله الذي كان من الكادبين وإذا رأوا عنها العذاب تشهد أربع شهازات بله إنه ونم الصالحين والقام تتوق ونغضب الله عليها وكان من فالآية أن أذكرت اللعنة والله نضغط على ذلك هذا الرمي إن كان فيه الكذب أو لا شخص في سواح عودي في اللعنة وتواح عودي بيت السورة كذلك من طيب النبي أن يلي ذا طلب الاجتناب ووروض طلب الاجتناب لتلع التحريم كما أصدت في ذلك الآية طلب تعالى الأجلسين عن الأنون إما مطمعه وميتي ربان فاضها الغلام من عمل الشيطان في ذلك الثاني هو فذكروا الاجتناب المعنى ولو على, على التحريم من عفو رسول الله عليه السلام يجتنبوا سبع موضوعات فالحمد الله المنى والتحريم ف... وقد يريد التحريم يفهم بسيغة الوعي والعقاد الذين ينزلوا سواء محام الدنياوين أو أخراويا على مرتكب الفعل نماثة صالحة تعالى والمزينة رمونا نحطمان قالوا ليعصدوا بأربعة شهدات سد في دور 80 جلد هنا يدل على أن هذا الفعل مقارن ومن يفصل مقبلا متعاملا فالجزاء هو الجهنم فيها هذا يدل على أن تلصف مقارن فإذا ما ترتب عليه وعين في دنيا الآخرة أو عيصار في دنيا يدل على أن ذلك الفعل حق إذن النعي في, في الأصل الحقيقة لما يكون بلا تفعل لأن الأمر يكون بشيغة إبعاد فكما بالأمر يتم لمنصية تدد فكذلك النهل وهو كمرة في الغطاء فالثريد أخرى والذي تدلوه على التحريف فهذه قدعة مطلوبة مطلوبة على ثبيث الحدم للذيوم ثم يقول بعد ذلك وما كان طلبا للطرش على ثبيث على سبيل التزييف فهو للصراحي وهذه في نسخه اظن انه اما النسخه هي اول للصراحه او من صراحي انا قريه النسخه في نسخه باء التي في هذه القرارة او لا من المنطلق اذا كان على السبيل القذجير من ما هو مقروض قردا إذا كان هو محمول على القرارة فمعطل القرارة وما طلب الشريع تركبه قرارة غير جازة تمام اهو يقرب على خط دي و ومثل هذا مثل اللي هو صور على كده ما اتقال ااا صلاه و صلاه ربنا انصلانا فربت لي اونلاين للتعليم كده معروف لكن ودي تقرينا ورزق لي تصور من حيل الاكل اللي دا لونها مع في ذلك على هذا القرار اكيد من مسائل هذه التكفيه تحتاج الى بيان اكثر لانه ممكن تشتت في ده طبعا مساهمات القطاع اللي يقال ينسى الماضي والقرار وما نعود للسكين في السماء لكن من هذه المساله ما كان ممكن انصحوا كذلك نظافه حقوق الجماعه والمقاومه للجماعه واضطهاده ومرقه في لا يدخل المجلس فاشات وديها وفي تطبيق جماعاتهم فحظاها الآن لتحريم الاتصال هنا أهل ثلاث جماع ثم رأى ثلاث جماع رأى أن لا يعد من أن يكون في نريد هذه انفلاحة في القرارة إذا كانت هناك ثلاث ثلاث ثلاث المزيد في اضوار حكسا أقول في أيضا لطولة ربار السبلمان انت وضع تحت النموذور ثم خرج عامل النسجد إلى الشفت زينا مصادعي فإنه بطلاط أنا قلت لطولة ربار الشفت زينا مصادعي النعي عاملنا مصروح للقوارب لحديث دين يبين لدينا نريد الله على اسم الناس لنا كلنا من المثلاثين شبك لنا منطادرين فخانبوا هذا الناحي على مرور الشراعات وعلى بيتها للشحرين أيضا لأن المطلوبة أيضا نجيع الأخرى له صية الأخرى الجملة للصية هو التصريح بلقص اذا طلبوا مثل هذه الطلبات لا وقال صفوره الصور هذا ايضا هو ما طلبوا طلبهم ضمان طلبهم لا تقاطعوا الطلب زين جيد على خطي وحلاته. ثم قال بعد ذلك وإذنه في السعر والسق هو الغباح ثم بعضنا سمى كسم الرضاعي الذي ذكر ذريدا وهي راجعة إلى الأمر وصفته الاول ان هيك هو طلب بالمنقسم الى قسمين الحي والطلب من هيكه في بتقول تثكين شو صار في قسم او صيدليه او الايبا ومن بعدها طلب سياده كبير بين الطرف وشركه نشيح تاب تقض نشيح تاب تاب تاب تاب ونتاله عندما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لفون وغنى فقال <تسجيل> رسولان نشيح تاب تاب تاب تاب تاب إن شئتها تتوضع إن شئتها لا تتوضع ثم كانت السيرة واضحة في التخيير سوارة والإبارة بالتخيير بين الفعل وبين خلف الفعل وهنا في القروض الشارع والتنبيه إلى أن اطلاق التخيير بين القمرين لا يزمن تسوية بينهم المعنى المعنى وجود التقيير بين الأمرين لا يقضي أن يتساوى الأمران معنا فقالوا إن شئت التوضع إن شئت لا لا يكون هذا التقيير فإن كعب الوضوح وفخير يتساوى يتساوى من حيث أنه من حيث التخير بمعنى أنه يدود لو أن يقعد ويقعد ذلك من حيث الغذر وليال الصغر أحدهم هذا في نوم فأكيد أنه إن توضع يكون أحسن لين الله يعطيه بين طهرين ولازم من التخير التعادل بين تساو بين طرفين كتقي بالمساعده بين ان يا اخو ان طاقه الاعلان تستوا وا ايضا بالنسبه لمقه الجوز لها عن ان يذل بها او تصل بينهما كما يذل بها او تصل بينهما بمعنى ان مخيره بين امرين ويا تليفونك افضل الافضل ان اتصل بها ربات بس كمان تمام تمام انا بفضلها في البيت وهكذا يعني انا تخيل الرياضه من التخيل جدا البيبعه والجز مؤقت بعد الخط هي اا شيء تفكر شيء عيد مخيرة بين مكان وفي مكان لكن العباحة هذه لها جملة مستير الأخرى التي تفيد فيها يفيد فيها المباعف والزوار من ذلك الله الطريح في الحلية أو الزوار يقول السعارة اليوم لغايه اليوم سنتحدث فريده نعم طول الروى كان ايضا لكم ما عرف هذا التساؤل في الماده 100 الى التركيز التي ذكر خل الله الله عز وجل كل هذه الخصيه طريقه في خليه أيضا من لكن التي تجده على الجباح والزراز ونفي الحرب ونفي الزناع كما تقول تعالى كما تقول تعالى فلا زناع عديه لا يمكن الثلاثين الآية هذه الآية أخرى في الصورة العرب في تعالى الآن مع أرش ونحن أرى عن مريضة خارج من تأثير الآية أنه نسل خارج والآية فيها سواء تعرض الخطة في المتوضفة أن الزوج الغارة وهي أثناء حيثة والثائرات ولو زماحي نسل مع رب لخطة المتفاد فهو سنسل إذن نسل خارج ونسل يدل على الزوال والرباح وقد يأت أيضا ما يدل على الزوال والرباحة هو الحمط الذي فيه في القرينة على أن نقوم للرباحة وليس للجول تقوله تعالى المتشروف الأرض من الأصل من الشراف الأرض على <تصفيق> ليس على الهدوب لما أحيب أوقلوا في هذا أوقلوا واشربوا ورصة الأنفل في, في, في الأسفل ليس على الهدوب لكن الأجواء تكيب هذه تتجدى أرغان ديقار لما سنقلوا واشربوا إذا كان المسائل ينتمي عن الأسفل شب بيلاد الذي يؤدي الى عالم فيه تصلح الات والصوت حق وادي اذا استمرت الضغوط وزادت الضغوط واختبارات يذل على الجوع واذا كان يستمر الات والصوت ليه تقويت في العباده يكون مستحب الى ان يتم هذا البيان بالتنفيذ في, في هذه المسائل ثم التعرض كل مسائل الوحياء احتاج إلى مزيد الضعف ومصف شخص لذلك ما يقول بعد ذلك وإنما سنية طلبوا والإيد نطف منه مراد سنيه طلب وهو قول الحكم الاختصاري من من وجه وتخريج وقرار مجاز التخريج ونسب قراراته العاديه ثم الطلب ثم الحكم الاختصاري ثم يقول اذا او أي الاحكام أي الحكم الحكم التقريري المتمثل في اني الاحتيال الاربع زائد دي ب سمي حكما يقول و هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه هذا الحكم لكن هذا في الحقيقه تعريف لمطلق الحكم وهو يعرضه للعدل والافوبيون لمطلق الحكم هو اثبات شيء في شيء او عنه كاثبات بلوغ على الصام ونفي الظلم إما حقيقةه فإما أن تكون حقيقةه جغوية فمعنى الحكم هذا من الناحية جغوية ومعنى المنع والخوارض في هذه السنية حكما لأنه يمنع غير المقضي به وقد تكون حقيقةه عورتية اي تعلم نسبه اثبات الشيء الشيء اظهر او نفي عنه في العاده كالماء مروي فتعلم ان الماء مروي بالعاده فتام حكمه عادي او خصوصا الماء بعد الرفع فتعلم ايضا هذا الحكم حكم عادي لكنه في هذا قد يعرف بالعقد اي شيء شيء بشيء عاطف والنفيه عنه يعلنون عن طريق العقل يسمى حقيقة شهور حقيقة عقلية في, في الكل اكبر من الجزء والواحد نسبه الاثنين هذه حقيقة شهور حقيقة عقلية وقد تكون حقيقة, حقيقة اقولية فالحكم عنده قانونين وكتابين هم حقيقه الفقه هي الحكم عند الفقه في الراي الجديد فقط في فقه فقط تماما الخلاف بين الاصوليين والفقهاء يرجع الى مضاق الحكم لأنه أنا قد آنساً خطيح حقوق عند الرسوليين لأنه المعطبي خطاب الله وكلامه سبحانه سعره بينما الحكم عند السقهاء المعاطجين أثروا خطاب الله هذا الذي نذكره ببعض سبب خلاص بين الأسوليين وعطينا السقهاء لنعلم بعد ذلك هل المصند وهو الشيخ ابن حميد في هذا الكتاب هل دمنا قسمه واستثمه على طريق الوصول دينا أو طريق الوصول لابد من البيان ذلك ونقول أن انتبه الاختلاف بين الوصول الفقهاء في حقيقة الشكم انما هو النظر إلى الشكم في ذاته فالأصول ينار نظر إلى من حيث مصدره وهو الله سبحانه وتعالى والحكم صفة له فعبروا عن الحكم الاقتبائي في الإيجاب والتحريم والنذب والقراع والتباه عندهم واشتهر عندهم أنه لا غير في استعمال هذه الأوقات من تحريم وحرمة وإيجاب ووجود لأنها شيء واحد عندهم من حيث الذات والحقيقة وإن كان اختلفان من حيث الاعتبار فإذا نضغنا فإذا احتفظنا جانب الله سبحانه وتعالى يسمى هذه إيجاب وتحريب وإذا نضغنا إليها من جانب المكلف دوميه او ماك با و وضوء و طه اما عند الفقهاء فهذا نظر الى الحكم من حيث وهي افعال المكلفين تفرقوا بين الدليل والحكم واظن ان الخطاب الغيري من الله تعالى والدليل ويسمى ا طبقه نمى المراه وصفان بتع الذي طال ضوء شارع منه اما بالنسبه للبقيه وهي النذب والترابع فبه فعندهم شيء واحد زي ان لوما وهما النذب والمندوب والكراهة والهباحة والمباحة فقط لكن نجد بعد حين شاء الله نجد ان المصنف بالنسبة للنزل فضاف شيئا اخر وهو المندوبية كما ننكر عاقا شيء اخر وهو المكروه وبالنسبه للمباء عاقا شيء عاق وهو المكروه او الذباحه هذه ما شاء وفي ذكرها مصنفات ما لا يجري بها العمل في الصلاح او الدين ولا الكفر كما في ثم أقول بعد ذلك ببيان السلام هذا ببيان لما سمي الكفر قال بأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجود فيقارب فيه وهيجب هنا ندرك أن هناك ثلاث قسمة الفقهات لتقصيد هذا الحق حيث انه طرق بين الإجاز والوجوه والوجوه وهي قسمة الفقهات حيث انهم يقسمون هذه الأخطان إلى ثلاث أخطان هو نفس حقاب الله عبد الله الوجوب هو أثر خطاب الله سبحانه وتعالى وهو الحفظ من معنى بحكم والواجب هو الصفة لذلك الفعل الذي طلبه منه لكن صيغته هذه لا تتماشى مع ما ذكرناه هانفا حيث أنه يقول بأن الإيجابة إذا تعلق بالفعل ثابت له هذا الوصف والوجوب وإنما صحيح أن هذا الوصف يثبت له فيقال له واجب الصيغة التي يمكن أن تكون تماشية مع هذه القسمة أن يقال لأن الإجاب إذا تعلق بالفعل كان الأفض المفرطب على الفعل وهو الوجوب وهو الوجوب ثبت له هذا الوصف ثبت له هذا الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف وهو الواجب بمعنى أن يكون الوجوب هو الأطر والواجب هو الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف يستقيم لا تستقيم الجملة مع ما قسمه الفقهاء من هذا القلب ثم يقول ذلك ولأن الاتحباب والنذب إذا تعلق بالفعل فبثلوا هذا الوقت وهو الاتحبابي والمنذوبي فقولوا الاتحبابي والمنذوبي هذا الشيء أتى به المصنف المصنف ليس أمر جاري لا عند البسطوليين ولا عند الفقهاء لأنها قسمتهم في هذه المساء هي قسمة ثناعية للثلاثية فيه نزل وفيه مندوب وليس فيه مندوبية الاستخداثية لما أضاف المصنف نامو دعاء قسمة ثلاثية إخلاطاً لما وزاري وعليه العمل عند الوصولين والفخاء والفخهار هذا هو القسم التي ترىها جارية والثالثة مثل تختيم الاختي وكذلك نفس الملاحظة التي ذكرت ما قبلها هي نفسها التي تذكره ما بعدها أي الأولى أن يقول ولأن باستخبار المد اذا تعلق بالفعل كان الاثر المترتب عليه هو المد والوصل الذي اتبع الترو او تعلق هذا الوصف بالفعل المثلث فالا هو الممدود فيكون الثلاث مستقيما مع مع الترقيق الثقيل ما يقول بعد ذلك ولأن التحريم والحظى إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوقت وهو الصرم المحذورية ويقول فبقاد فيه حراما ومحذورا نتخذ كلام هذا شديد فكناه الخبر الخليجي ولأن هنا أذكر الكراهر يا رب الله أنه بالإسم قرارها اننا إذا بالصراحه ولان الصراحه اذا تعلقت بالسعر هذا ذهب هذا الوقت هو المطلوبيه مطلوب ليس الموضوع في عند الفقهاء عند الاصوليين وانما راى انه اضط و المصمم في تكون فيص ما في متوازنه بين كل هذه سيقال فيهم مخروط الاولى كما ذكرنا انه سيكون السلام مستقيما مع الخروف الذي فكما كما عرف التقسيم الثلاثي هذا ولان الجذ و الذبائح اذا تعلق بالذات فاما لو هذا الوقت هو المذونيه والذبائح ايضا مذونيه الذبائح ليست الذوابن فيقاب له المحضور من فيدي ومن ذا إذن ندام علمنا أن المصنف في هذه القسمة القسمة الفقهاء الذين نظروا إلى خطاب الله سبحانه وتعالى وهو سمه القجر أو التحريم ونظروا إلى الاقطر المرتب على خطاب الله تعالى الذي الذي يسمونه وجودا صوره ونظره الى ذلك الوصف الذي يتعلق بالفعل المتلف يسمونه حوال و غير زيد هذه القسمه تمثلت بما ذكرنا مع اضافه المصنف ل منقول لذي الاستكاره اضاف المكروبيه وذي النذب اضاف اضاف مذوبيه وذي المباح اضاف ال المنذ المادنيه او شبه ان دخل اضاف وتسمى هذه الاحكام الحنطه هذا وتسمى هذه الأحكام الخمسة هذه الأحكام الخمسة باعتبار قسمة الجنهور الذين قسموا الخطم الأكليفي الى خمسة السام هي الوادف والمنذوب والحرام والنوباح هذه قسمة الخماسية عند الجمهور اما عند الاخناس يضيفون الفرض في القسمة ويضيفون القراءة التحريمية فقسمتهم سباعيا بيننا قسمة الجمهور الخماسية وهو ارتضى المصنفة هنا عندما ذكر قالوا قسمه اذا آل كان خمسة اي ارتضى هذه القسمة في ناسيه 16 منهم هذه الاحكام الخمس احكاما ستلين يسان فيما في تحصيل المطلوب من من الكلفة كل الكلفة بالمراقب كل فقره مشقه والتكليف هو الزام بذمته لكل فقره لكن ها هنا يجبر التمديل إلى شيء وهو أن المباح المجرد المباح المجرد ليس فيه كلفة بمعنى إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل فيه كلفة وإنما ذكره العلماء ضمن حسم هذه من ثالث المسامحة أو من بعد إثناء الهرطفة القماسية وليس هو وليس فيه مشقة الغطفة ولذلك لو عرفنا تسليل بأنه خفاظ بعمر أو لما دخل فيه المباح المباح ليس نعمور به وليس من عنوى وإنما يدخل ايه ايه ده ضدنا انه عرف في حولنا هو الزم مصطفى قطار الشرق الزم مصطفى قطار الشرق فهو يدخل في مصطفى الشرق كونه مولا بهيدا ايضا ينتهي من حكم تكريفي ينتقل هذا ذلك إلى الحكم الوضعي أيضا يقول الوضع وعما وضعه تعالى فهو جعل الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كدخول الوقت ودوب الصلاة والصحة مكتوبة ها لنك ما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ان القطاع اه تكون بيئته استقرارا او كما نقوله باللغه الواويه اتراذه في الكائنات من جهه الاختزال او التخمير او الورا و نشاط عمله في وضع عموما وانما بهذا كان ورجع بهذه الاحتمال وشروفا وموانع لا تبقى تادي بأحكام إلا بوجود أسدادها ووجود شروعه وانتفاع الموانع وهذه الأحكام لا توجد في وجود الموانع ولا بانتفاع الأسداد ولا بانتفاع الشروف إذا هذه الأمور حلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الأحكام كمثل هذه الأمور وجدت الأحكام ومثل تفت هذه الأمور من تفتين على الأحكام بذلك يقول بعد, بعد ذلك فهو جعله الشيء قلوه فهو جعله الشيء فهو هذه معنى الإخبار أي محمد الله تعالى وضع أمورا وأخبرنا أنه متى وجدت هذه الأمور وجدت الأحكام ومتى انتفت هذه الأمور انتفت هذه الأحكام فقوله فهو جعل الشيخ ثبدا والثبت رجوع هو, هو وصف ظاهر منضبط جعل الله سبحانه وتعالى علامة على الحكم رضا بالاحكام وجودا وعزما اي متى وجد السبب وجد الحكم هو المسبب ومتى انتفى السبب انتفى معه المسبب وهو الحكم سواء كان ذلك السبب له مناسبة للتشريح مناسبة ظاهرة أو لكي له مناسبة ظاهرة فإن كان هذا السبب له مناسبة ظاهرة سمينا علة فالعلة هي التي تكون لها, لها مناسبة للتو علة السقلي من الصم و الاستكاب ومناسبته هو, هو الحفاظ على الاصل هو الحثما فالعله بينها وبين افادات رومون ومقصود فلا كل عله سبب وليس كل, وليس كل سبب علا ونلاحظ عند قوله فهو جعله الشيء سببا لمراضه حتى باعتبار الوجود مناسب له وباعتبار عدم وجود مناسب له إن وجدت هذه من عبد الله قلنا أنه يسمى كانت تفضل لكن المصنف هنا مثل للثبت الذي ليس له علة الفصدمون ليس له علة الذي له علة لكن خفية لا ندركه الله عزيز أشبه يقال أن ما كانت مناسبته بالتشريط مناسبة ظاهرة ثم يعلّة وما لم تكن مناسبة ظاهرة ثميّة سبباً وكثّر مصنف آهما بالسبب ولم يمترف بها العلّة كانوا مثل لكل هذه الأنواع بمثال فكان من تمام خمسيه أن يمثل أيضا بالعلة كما يمثل بالسلطة فقوله فهو جعل الشيء سببا يلزل من وجوده الوجود هنا تعريف السبب تعريف السبب هو ما يلزل من وجوده الوجود ويلزل من عدمه العدم بذاته أي أنه متى وجد السبب وذيدا انطو ومات سبب سبب وقوع الخوف ومثل له عاما في قوله دخول الوقت سبب او دخول الوقت يوجب الصلاه دخول الوقت او زوال الشمس سبب يوجب الصلاه متى وجد هذا السبب وجد الخوف أي متى جاء ذوال الشمس, الشمس كان ذوال الشمس عن كبيل السماء كان الحكم قائما وهو وجود صلاة الضوء وإذا انتقى هذا الثذر وهو عدم دخول او عدم الضوء انتقى الحكم أي لا يجب صلاة الضوء كذلك المغرب فغروض الشمس خبر وجود صلاة المغرب زوال غروب الشمس و هذا يلزم بوجوده وجود اي من غروب الشمس وجود الصلاه من عدمه عدم اي, اي من عدم الغروب عدم وجود فقولوا من بعض التعريق هذا فقولوا فيلزم من وجوده الوجود المعارض منه انه في احترال يخرج منه الشرط لانه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لان الشرط يخرج منه اه في تعريض السبب بقوله هو يلزم من وجوده الوجود يخرج منه الشرط لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثلا وجود الطهارة شرط في الصحة الصلاة لكن وجودها غير مرسل لا لا في ولا في عدم يظل من وجود الصلاة من عدم بخلاف العدم فهو مؤثر في الشرط الشرط مؤثر في العدم فيؤثر عدمهم في العدم عدم وجود الشرط يظل منهم عدم ساحة المشرط يعني أنهم يؤثروا في العدم لازم هو ما يذم من وجوده الوجود يخرج مع ما شاء ويخرج معنا المانع ايضا لان المانع هو ما يذم من و... من وجوده العدم ما من وجوده المانع من منع الحق كالدين والذكاء وجد النقص وهو سدق وحالة تحول عليه وهو الشر إذا وجد الزين ينتنع في وجود الزكاة فيكون في وجوده أي وجود المانع وجود المانع يمنعه وجوب الزكاة أي وجود الزين يمنعه وجوب الزكاة فإذا قوله في الفقرة الأولى من التعريف هو ما يغذب من وجوده الوجود يخرج معنا الشرط ويخرج معنا المانع ثم يقول ومن عدمه العدم أيضا يخرج المانع هؤلاء لأنه, لأنه لا يغذب من عدمه وجود ولا عدمه المانع لا يغذب من وجوده وجودا ولا علم يفرض معنا في هذا التعريف اا الشخص المانع ويقع توافق بين السبب والشخص في هذه الحيثيه من هذه الحيثيه لان, لأن وما يلزمه من عدمه العدم والسبب من هذه الحيثيه هو أيضا يرزم من عدمه العدم فيتوافق كل من الشر والسبب من هذه الحيثية وهو ما يرزم من عدمه العدم قوله بعد ذلك بذاته أي بذات السبب قوله بذاته المراد منه بذات السبب ويخرج من هذا ما لو قارن السبب فقدان الشرط ووجود المانع إذا وجد المانع وفقد الشرط فيكون العدم أي عدم الحق لا إذاة السبب وإنما بفقدان الشرط ووجود المانع مثاله مثاله ما لو قارن ما لو وجد عنده النصاب والنصاب هو سبب في وجوب الزكاة ولكن قبل ثمان الحوض أي قبل أن يحول عليه الحول في القادة هنا الزكاة ليست واجبة الزكاة ليست واجبة لا لذات السبب السبب موجود وانه يزعم من عدمه انعدم لكن لوليت توقف الشط الذي من شط وجود الزكاه او تمام الحول كذلك الحول بالنسبه للمانع لو ان عنده نصاب وحال عليه الحول ولكن وجد معه ذي في هذه الحاله فيقال أنه لا تجب الزكاة هنا لا لذات السباب أي العدم هنا أي عدم الحكم لا لذات السباب وإنما لوجود مانع وهو الزيق فيكون بأمر خير عن السباب هذا وهو في النتاج الأول هو صحبان الشرق خاطر المثال الثاني هو وجود المال هذا هو المرد بذاته أي بذاته السبب ثم يمثل للمصنص بمثاله يقول يقول الوقت بوجود الصلاة والتحقاته يقول الوقت سبب بوجود الصلاة هذا السبب هو شرط وجوب عادة بالعاوضة هو شرط وجوب خلطة بين شرط الوجوب وشرط الصحة هم شرط الوجوب يتعلق بخطاب الوضع هم شرط الصحة يتعلق بخطاب التهليف فالثالث الذي يستقر بالشرط بعد ذلك هو المثال الذي يستقر بالشرط الرضور الصحة بالصراء يتعلق بخقاب التسجيل فهو شرط الصحة بخلاف المثال الذي يشاقر بالنسبة للشدق فهو شرط وجود فكل ما يتعلق بخقاب الوضع هو من كل من قوى شرطه وجوهي ثم إذا تعلق الخفاظ التحليف هو شرطه صحة وهذا هو النعيار بالتفريض بين شرط الوجوه و شرط الصحة لكن قوله بعد ذلك و في صحة كدخول الوقت في وجوه الصلاة و هنا التقاضي المناص قبل الصلاه لا من ناحيه انما اذا ثواب الوضع وانما النظر في اداء الصلاه المامور بها وهي قولوا تعالى حق المستطبات لدروب الشمس فحق المستطبات حق المستطبات هو ما مأمور عند طلو الشمس بالمعنى هنا تعلق لحمر بالصلاة تعلق بحقاب التكليل لاحقاب الوضع فيكون في الصلاة قبل تصولها صلاة له لا تصح وصحتها لأنها تكون على تصولها فيذن فيه أخرين ما بين الشرط والوجوب وشرط الصحة وابط الطرف دين شرط الوجود وشرط الصحة ان شرط الوجوب يتعلق بإخطاب الوضع اما شرط الصحة يتعلق بإخطاب التحقيق وذكروا هذا من أصحتها هاي كان مراد شرط الصحة إنما المراد فيه المراد بشرط لكن ليس من المنطرف الذي طلقنا منه هو خطاب وضع خطاب تحديد وإنما وآت من حيث صحتها بما أن الفطر المكلف المعمور للعمر الذي صحناه عن هذا في أداء الصواة إلى ذلك الوقت يكون انخفاض التكريف وبالتالي يكون, يكون صواة ظهور شديدة أوقاعها بغير الوقتات تكون غير صحيحة لأنها من حفاظ الوقت ووضع صفت الصحيحات الثانية نترك الشرط بالمانعة إن شاء الله بحثة لاحقا بقوة الوحيد وبقوته ونظل مجأة والذين لهم أسئلة لأن أبو الله أبو الله أبو الله نجيب الله سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه